بسم الله الرحمن الرحيم لا يهزم الجمع واللونا الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسوء يوم يسحبون في النار على وجوههم ذقوا مس تفر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمه بالبصر مؤسسه الفرقان تقدم كلمه صوتيه لامير المؤمنين ابي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان حصاد الخير سيهزم سيهزم أيُّ جَمْعٍ سَيُهْزَمُ أيُّ ظُلْمٍ سَيُقْصَمُ أيُّ نَصْرٍ سَيُحْسَمُ إِذْ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ إِذْ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ إِذْ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ أيُّ جَمْعٍ سَيُهْزَمُ أي ظلم سيقصم أي نصر سيحسم إذ يولون للدبر وها هو السيد الجديد يعترف بالفشل ويقر بالهزمة ولو ظنية ويدغدغ مشاعر أسياده القدامى وعبيده الجدود بكلمة الانسحاب من لقاء الهزاب رفر من لقاء الهزاب رفر من لقاء الهزاب رفر مثل فهم <تصفيق> مستنفر انما اعلنه حاكم دولة الاحتلال ما هو الا طريقة ماكرة لاسلوب استعماري في ثوب جديد راجيا ان يقبل البلاهاء السذج باحتلال ارضنا واهانه كرامتنا لمده 3 سنين قادمه تحت دعوه التدرج في الانسحاب واقول لهذا الرجل مع من تتكلم ايها المجرم الجديد وعن اي امن ونجاح تتحدث فما من بيت في العراق الا وحفرتم في وجدانه جرحا كبيرا ما ما زال جزار واطفال السنه باقي ضولاغ في قلب هذه الحكومه وعلى راسها مجرم حزب الدعوه الرافضي المعتقد المجوسي الحقد وعلى جناحيها فيلق بدر بكل مؤسساته وهيئاته الاجراميه وعملاء الاكراد وجزاري الاساي المحتضر اصدوا سوء حظهم حين جاءوا من ارضهم لما انشرو بذلك ولئن كنت شيئت باسم جوردن في الارض جسرا فان الله بنا للشهيد في السماء قصرا ايه بغداد انت من لم تؤثر ان الله الذي امرنا بقتال الكافر المحتل هو نفسه الذي امرنا بقتال عملاء المحتل فكيف اذا كان هذا الكافر حاكما لديارنا ثم كيف اذا كان اميلا وتابعا ذليلا لعدونا انما انت في الزمان مثل ما يخسف القمر مثل ما يخسف القمر مثل ما يخسف القمر يا لانيام التي كجنان اننا لا نقاتل لاجل الارض انما نقاتل لتكون كلمه الله هي العليا في الارض الى اثر فاننا نعلن عن انتهاء خطه الكرامه والبدء في خطه جديده وضعت اهدافها ومحاور عملها بعنايه لتناسب ظروف واحداث المرحله الحاليه والمقبله اسميناها حصاد الخير كف الليل اوقصى والدنا مالت المساء فسفين الهدى رسى حتى لا تباع بغداد بثمن بخس للمجوس ايران وعملاءهم فها هم بداوا يتقاطرون تقاطرا الفاتحين على بغداد الرشيد وهم الذين لم يدخلوها الا عبيدا في القيود ونسيم الصدا خطر ونسيم أخوكم, اخوكم ابو عمر القشيري نادقهم بسنا ورض الحساما سيوف النصر قد لاحت وهذا اوان الفتح لا كفر نياما يا شيخنا نعدنا نهليا نادقهم بسنا ورض الحساما سيوف النصر قد لاحت وهذا اوان الفتح لا كفر نياما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 ولنا مع هذا الاعلان وقفات الوقفه الاولى انه بعد ان اعترف الشعب الامريكي بفشل جيشه في العراق وفداحه خسارته العسكريه والاقتصاديه وصوت في سابقه غريبه لصالح زنجي اسود ورضوا ان يكون عبد البيت هو سيد البيت بعدما وعدهم العبد بانه سيعيد اليهم ابنائهم واملاكهم المفقوده ويحقق احلامهم المنشوده وها هو السيد الجديد يعترف بالفشل ويقر بالهزيمه ولو ضمنيا ويدغدغ مشاعر اسياده القدامه وعبيده الجدد بكلمه الانسحاب والعوده المشرفه لاعظم جيش في التاريخ وعلى حد قوله الوقفه الثانيه انما اعلنه حاكم دوله الاحتلال ما هو الا طريقه ماكره لاسلوب استعماري في ثوب جديد راجيا ان يقبل البلهاء السذج باحتلال ارضنا واهانه كرامتنا في مده ثلاث سنين قادمه تحت دعوه التدرج في الانسحاب وبعد انتهائها لا يعدم الثعلب الكذاب حيله جديده لثلاث جديده وهكذا دواليك ويضمن المجرم بذلك طول البقاء مع قله الخساره وانخفاض التكاليف الماديه والعسكريه والاخلاقيه وخاصه انه لا ضمانات لوعود المحتل الصليبي الوقفه الثالثه انه استمر في مسلسل الكذب الذي اطلقه سلفه المجرم فادعى ان جيشه حقق نجاحا يفوق التوقعات وانه بقي هذه المده وسيبقى المده القادمه لحمايه امن العراقيين واقول لهذا الرجل مع من تتكلم ايها المجرم الجديد وعن اي امن ونجاح تتحدث فما من بيت في العراق الا وحفرتم في وجدانه جرحا كريرا في فاقد حبيب او باسر صديق او بتهجير قريب اربعه ملايين عراقي ان تركوا اماكنهم مئات الالاف من القتلى وعشرات الالاف من الاسرى وفوق الكيل وزياده المر اعراضنا التي دنستموها بكل حقاره وعلى مرء من العالم اجمع هذا هو النجاح وذاك هو الامن الوقفه الرابعه ان الافاك تحدث عن بطولات جيشه في بلاد الرافدين وحكى قصتها هالك من جنوده اسمه جوردن تقطع اشلاء بعدما ادعى انه اطلق النار على اسد من اسود كتائب فرسان الشهاده حينما اراد ان يقتحم مقره حمايه ل50 مثله واقول لك ايها الرجل اتدري ما العجب العجب من اسد ركب مركب الموت واسرع يتخطى الزحام يناور مناوره الفرسان وينشد اهازيد العرسام لم تربكه طلقات العدو ولم تثنه عن هدفه تحصينات المحتل جاء وحده يدك حصنا منيعا به مئات من جنود عدوه فاحال في لحظه امنهم رعبا وسكونهم فزعا وابقى في جسد الشاهد جرحا وفي العين دمعه قائلا بلسان الحال لا نامت اعين الجبناء والبقاء للإسلام أيها الحقراء ولئن كنت شيدت باسم جورج في الأرض جسرا فإن الله بنا للشهيد في السماء قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب فهو في جنات الخلد ينعم وكلبك في جحيم النار يسلى وسيكتب التاريخ إن بقي في التاريخ تاريخ أن فرسان الشهادة شيدوا للعز بناية ورفعوا للإسلام راية لم يرضوا بالخنوع سبيلا ولا صاحوا كالنساء عويلا وستبقى ذكراهم واسماؤهم في قلوبنا محفوره يثني عليهم اهل الارض ويدعو لهم اهل السماء وعند الله تجتمع الخصوم الوقفه الخامسه والاهم هي عن قوله ان بقاءهم كان لقيام دوله ذات سياده وسيبقون دعما للحكومه العراقيه وسيعملون قبل مغادرتهم على تطوير ودعم قواتها اولا ان اي حكومه وان اي سياده تتكلم فاننا يا حاكم دوله الصليب وحليف اليهود ما زالت جروحنا تنزف فما زال جزار اطفال السنه باق رطولاغ في قلب هذه الحكومه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 على الرغم أننا نرى كفر هذه العملية من أساسها ففاز الرافضة في بغداد بنحو ثمانين في المائة من مقاعد مجلسها المحلي ولم يرضوا للسنة بأكثر من أن يكونوا بوابين وعمال نظافة عند الرافضة المجوس وهذا لن يكون بعون الله ثانيا إننا أمة الإسلام أمة أثبتت تأريخ فطنتها وعبقريتها فها هو الكافر الصليبي السوفييتي وعندما فر من افغانستان مكن لحكومه عميله بقياده نجيب الله وكان الهالك سنيا في الظاهر يتمسح بالدين كثيرا ومع ذلك فان المسلمين الافغان لا زالوا به حتى شنقوه في قلب كابل وها هي حكومه الاخوان العميله بقياده سياف رباني لما جاءت على ظهر الدبابات الامريكيه لم ينخدع بها المجاهدون وما زالوا بها حتى القى بها المحتل نفسه في مزبلة التاريخ ونحن اهل العراق بحمد الله عرب احرار وفوق ذلك مسلمون ابطال سجل التاريخ صولاتنا واثبت الحاضر صدق رجالنا وقوه باسنا فاهل العراق بحمد الله ليسوا اقل فطنه من اخوانهم الافغان وحرصهم على دينهم كاخوانهم واشد ثالثا ان الله الذي امرنا بقتال الكافر المحتل هو نفسه الذي امرنا بقتال عملاء المحتل بل انه سبحانه حرضنا على قتال قريبنا الكافر اكثر من عدونا البعيد فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلبه قال ابو جعفر الطبري يقول الله تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم يقول لهم ابداوا بقتال الاقرب فالاقرب اليكم دارا دون الابعد فالابعد قال ابن كثير رحمه الله ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب انتهى فكيف اذا كان هذا الكافر حاكما لديارنا ثم كيف اذا كان عميلا وتابعا ذليلا لعدونا ان قضية الشريعة والحكم هي محور جهادنا وينبغي ان لا تغيب عن اذهان رجالنا ونكرر مرة اخرى اننا لا نقاتل لاجل الارض انما نقاتل لتكون كلمه الله هي العليا في الارض واخيرا وبعد ان حققت بحمد الله ومنه خطه الكرامه اهدافها والتي كان محورها افشال الهجمه الشريسه على الجهاد واهله عسكريا واعلاميا واجتماعيا واقتصاديا وتوجت انتصارات هذه الخطه باعلان اسود واشنطن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 وسوف يدرك العدو والصديق بعون الله وتوفيقه اثر هذه الخطه في المرحله المقبله راجين من الله العون والسداد والصبر والثبات ولان واجب المرحله الجديده والخطيره يوجب على اهل السنه وقفه صادقه في وجه التحالف الصليبي المجوسي حتى لا تباع بغداد بثمن بخس لمجوسي ايران وعملاءهم فها هم بداوا يتقاطرون تقاطر الفاتحين على بغداد الرشيد وهم الذين لم يدخلوها الا عبيلا في القيود فاننا نمد يد الصفح والعون لكل مسلم في بلاد الرافدين وخارجها وان بدر منه ما بدر راجين من الجميع ان يدرك خطوره الواقع الجديد في العراق والعالم باسره ومات لا ذلك من تحالفات معقدة ومكر يحاك على الاسلام واهله عاملين ان نضع كل مشاكل الماضي وتجاذباته وراء ظهورنا ولا نشترط لهذا الصف وهذا الحلف الا ان يكون من فيه مسلما يسعى لتحكيم شرع الله واعزاز دينه على منهج اهل السنه والجماعه وفي الختام اقول للمسلمين في كل مكان والذين يرقبون الهجمه العسكريه والاعلاميه الشدسه على دوله الاسلام في بلاد الرافدين لا تخافوا ولا تخشوا على الجهاد في العراق وطيبوا نفسا فقد انكسرت شده الموجه وان بنيانا شيد من جماجم الشهداء وعجن ترابه من دماء الفضلاء لبنيان صدق هو اشد من الجبال رسوخا واعز من النجوم منالا وحاشى الكريم الرحمن الرحيم ان تذهب تضحياتهم سدا ولقد حمل الرايه بعدهم اسود على عدوهم شداد فيما بينهم رحماء والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اخوكم ابو عمر القرشي البغدادي